فاضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كِلِّتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَضْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَرْنَا خِلَالَهُ مَا نَهَرَ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِن كما لو وأعزنا فرأى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن وأن تبيد هذه أبدا وما تُنُّ السَّاعَةُ قَائِمَةٌ وَلَإِذْرِجْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْ قَلَبًا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا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 تِيَ نِخَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُصْبِحُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا وَيُصْبِحُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَرِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَا ويستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول ويقول يا ليتني لم اشرك بربي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 وَالضَّلِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنَّنَا نَزَلْنَاهُ مِنَ السَّبَائِفَ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوُهُ الرِّياحُ